أنا والجرح أنا والجرح أنا والجرح والكلمات والمدن البعلي أنا والجرح والكلمات والمدن البعيدة وأحداقي فطن للناظرين وينحني جسدي فصيدة أنا والجرح والكلمة والمدن البعيدة عاقي وطن للناظرين وينحني جسدي قصيدا سبايا نقطع الزمنا ونحمل جرحنا معنا إلى رضوى وفي دمنا قوافل تحمل المحنى سبايا نقطع الزمان ونحمل جروحنا معنا الى ربها وفي دمنا قارفن دفق ملون مرينا يا ابن فاطمه ال علا حي айта йа уна хайра атал йа уна маватту ташраб ал-жамра атайна мартан ухра нуасй ад-дилла في <تصفيق> الظلال <تصفيق> <تصفيق> للناظرين وينحني جسدي قصيدا ذاقي خطن لنا ضرير وينحني جسدي أصيل أَنَا اَحْتَرِقُ امْتِظَارًا أَيُّهَا الْآَاتِي وَأَجْسَادًا نَسِيرُ قَتِيلَةَ الذَّاتِ أَنَا اَحْتَرِقُ امْتِظَارًا أَيُّهَا فجاء النسير قتيله الذاتي فتنشرنا رياح الياسما لم لم لي باعثنا bi qurana baha ka dam'a masfuha ta'ala wa'aniq ar-ruha faga مدن البحيره انا والجمر والكلمات والمدن البعيده واحداق وطنا للناظرين وين جسد قصيده داقي خطا للناظرين وينحني جسدي قصيدا الشاعر مهدي جناح الكاظمي